الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم, يقدم لكم هذه المدة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى آله وأصحابه أجمعين ملخص ما قلنا في الدرس الماضي أن أحداث السنة الرابعة كان فيها غزوة بدر الموعد وكان هذا في شعبان من السنة الرابعة من الهجرة النبوية وقد تخلف أبو سفيان وقريش تخلفوا لأن السنة كانت مجدبة وقلنا أن أهل السير قد اختلفوا في غزوة ذات الرقاع وذات الرقاع إما نوع من الشجر وإما أن الصيف كان شديدا وأن نعالهم قد تخرقت فرقعوها بالثياب وقلنا أن أهل السير اختلفوا في هل كانت غزوة ذات الرقاع قبل الخندق أم بعد الخندق وقد رجحنا أنها قبل الخندق لأن هذا هو اتجاه معظم المؤرخين القدامى كالواقدي وكابن إسحاق من قبله وتبعه ابن هشام وكابن سعد جميع هؤلاء يرون أن ذات الرقاع كانت قبل الخندق والبخاري رحمه الله وابن حجر يرون أن ذات الرقاع كانت بعد الخندق وحجتهم أن أبا موسى الأشعري وأن أبا هريرة قد شهدوا ذات الرقاع ولم يشهدوا الخندق فهذا ان دل انما يدل على كانت قبل ام بعد كانت بعد الخندق ايضا احتجوا بصلاه الخوف في الخندق لم تصلى صلاه الخوف فيه. وكل هذا مردود عليه بالنسبه لانه تعددت الغزوات الى ذات الجهه يعني غزوه ذات الرقاع كانت الى جهه نجد وتقريبا جهه نجد فيها سبع غزوات فتكرار الغزوات ممكن وأما القول بأنهم لم يصلوا في الخندق صلاة الخوف هذا الاحتمال أن الجيوش كانت متشابكة ومتلاحمه فلم يستطيعوا أن يصلوا أو أن العدو كان إلى جهة القبلة وبالمناسبة صلاة الخوف عند الالتحام يعني إذا جاء وقت الصلاة وقد التحمت الجيوش تصلى صلاة الخوف كل على طريقته وعلى حدة المعركة شغالة والضرب شغال انت تكون تصلي وجنبك ما عرفك بتصلي تصلي كده بس فالصلاة لا لا تسقط بأي حال من الأحوال الذين استدلوا بأن غزوة ذات الرقاع كانت قبل الخندق هم الواقدي وابن إسحاق وابن سعد وغيرهم قالوا بأن ذات الرقاع كانت قبل الخندق واستدلوا بحديث جابر في الصحيحين ان جابر قد تزوج وساله النبي صلى الله عليه وسلم وكان في ذات الرقاع حديث عهد بشنو بعرس وفي الخندق دعاه جابر الى بيته ما ممكن يجي في الخندق ياكل معاه وفي بيت مرته وبعد ثاني سنه يقول لها اسمع انت تزوجت ولا لسه الا تكون المره الثانيه مشكله فهذه حجه الذين قالوا ان كان شنو قبل الخندق والذين قالوا ان كانت بعد الخندق البخاري رحمه الله وابن حجر ركزوا على أن أبا موسى وأن أبا هريرة لم يشهد الخندق وشهد ذات الرقاع وكان اسلام أبي هريرة يوم فتح خيبر فهي بعد خيبر عند البخاري وعند ابن حجر وقد رجحنا أنها قبل الخندق ولذلك أوردناها في أحداث قبل الخندق وفي قبل الخندق قيل أنه كان في ربيع والراجح أنها كانت في جمادة اما من السنه الرابعه واما من السنه الخامسه بالمناسبه في غزوات مختلف فيها جدا يعني غزوه بني المصطلق المريسع التي وقعت فيها قصة الافكي هي في شعبان متفق عليها بعضهم يقول في شعبان من السنه الخامسه قبل الخندق لان الخندق كانت في شنو في شوال غزوة الخندق كانت في شنو في شوال من السنه الخامسه ومعظم أهل السير على أنها بعد الخندق ولذلك سوف نريدها في شعبان من أحداث السنة السادسة من الهجرة النبوية طيب قلنا في ذات الرقاع جعل النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة عثمان أو أبي ذر وخرج في أربعمائة ووصل بني محارب وبني ثعلبة وهم من القبائل النجدية ولم يلق كيدا وقد تفرقوا في الجبال وبعض الرباية تقول أنهم كانوا في مقابل بعضهم وكل نخاف من الآخر وصلي في ذات الرقاع صلاة الخوف على تفصيل بين أهل السير وإنما هذا مختصر لما قدمنا وبعد ذلك قلنا جاء شهر شوال أو قبل شوال في ربيع الأول من السنة الخامسة كانت غزوة دومة الجندل خرج فيها نسلم في ألف محارب وهي إلى جهة الشام على بعد خمس عشرة يوما من دمشق وقبل خمس يعني هي أقرب إلى دمشق بخمس أيام وأبعد من المدينة بكم عشر يوم ثم لم يلقى نبي صلى الله قيدا ورجع وكان لأي تاديب اللصوص في تلك المنطقة ولبسط هيبه الإسلام وجاءت غزوة الخندق في شوال من السنة الخامسة من الهجرة النبوية وقلنا أن قريش قد حزبت الأحزاب بفعل اليهود يعني إخواننا كلمة أهل السير متفقة على أن اليهود يهود بني النضير هم الذين حركوا قريش ومن حولهم هم عندهم المقدرة على تحريك العرب إلى يومنا هذا حتى العرب الكفار منهم بحركونهم عملوا بعثية وأسسوا للبعثية في العالم العربي وأسسوا للقومية العربية في العالم العربي والإسلامي وأضعفوا الأمة فاليهود حركوا هذه القبائل تحرك سلام ابن أبي الحقيق وكنانة ابن أبي الحقيق وهوذة ابن قيس الوائلي وأبو عمار الوائلي تحرك هؤلاء مجموعة من شنو من اليهود وحيي بن اخطب وذهبوا الى مكه والبوها واقنعوا قبائل غطفان فخرجوا في عشرة الاف. العشرة آلاف دي لم يجتمع للمشركين قبل ولا بعد مثل هذا الجيش قريش بعد الخندق ما استطاعت أن تجمع نفسها لقتال النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كان أربعة آلاف بقيادة أبي سفيان قريش والأحابيش والأحابيش عرب من كنانة وتهامة وألف من فزارة بقيادة عيينة ابن حصن الفزاري وبني سليم في سبعمائة سبعمائة من بني, منه من بني سليم بقيادة سفيان ابن عبد شمس وهو والد ابي الاعور ابو الاعور ابن ابي سفيان احد قواد معاويه ابن ابي سفيان في الشام كان يعرف بشنو بابي الاعور ابو الاعور منو ابو الاعور السلمي لانه من بني سليم فعلا ابو الاعور شنو السلمي من اشجع الفرسان وقد قاتل يوم صفين وكان من قواد معاويه أبو الأعور والده سفيان ابن عبد شمس من سليم جاء فيكم في سبعمائة وجاء مسعر ابن رحيل أو ابن رخيل الأشجعي في أربعمائة كده كم دل سبعمائة وأربعمائة وألف وأربع الف ستة ألف مائة كويس بقي بنو أسد وبقية قبائل غطفان كانوا ثلاثة وتسعمائة دي كده كم دفر شنو عشر ألف ودي اسم الأحزاب ده شغل الأحزاب ذاته والله كلمت حسن والله ناس الأحزاب بيعملوا شغل إنت عارف حسن الأحزاب زمان جيوش وحسن أسواق في الانتخابات زمان الأحزاب جيوش حسن الأحزاب شنو تصويت في الانتخابات الآن فخرج هؤلاء جميعا وسمع النبي عليه الصلاة والسلام بقدومهم إلى المدينة فتهيئ عليه الصلاة والسلام كما أسلفنا وكان في غطفان بني مره بقيادة الحارث المري أو المري من قبائل بني مره نزلت قريش على جبل أحد مجمع يسمى مجمع الأسيال وفي الجهة المقابلة نزلت بقية القبائل قريش بجاي أربع ألف وبجاي ده ستة ألف كل الناس قبل أن يصلوا إلى المدينة استشار النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بحس قيادي عالي فاقترح لاول مرة في تاريخ الحروب في جزيرة العرب. تقنية حربية جديدة تسمى بالخندق وحفر الخندق الخندق اختلف أهل السير في المدة التي حفر فيها وقد ذكرت في الدرس الماضي كم أنه حفر في كم في خمسة عشر شنو يوما وهو اختيار نووي وهو الراجل كان الواقدي يقول حفر الخندق في أربعة وعشرين يوما وكان ابن سعد يقول في ستة أيام لكن الراجح كم خمس يوم قبل قدوم العدو وقلنا أول من أشار بحفر الخندق سلمان ولكن الفكرة أول من فكر في حفر الخندق في بلاد الفرس في زمان موسى عليه السلام اسمه منو شهر ابن أيزج ابن أفريدون أول من كان قد أتى بهذه التقنية الحربية طبعا يا أخوانا ماذا إلا هو دين حسما أول من عمل مصباح الكهرباء هل يتقالون توماس أديسو كويس زول كافر فبالتالي ده ما يدل على شيء كويس لكن ربنا بيجري شيء مما يفيد الناس على أيدي حتى كفار أحيانا لأنه قال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان المسلم والكافر علم الانسان ما لم يعلم حتى العلم ده ده عملوه اشهد عملوه يابانيين بعدين الياباني ده مقنع اي حاجه غير ياباني تقليد تقليد يقول لك عمله يابانيين اليابانيين دول ولا اهل الكتاب ذاته لكن ربنا علمون الله يعلمه ما تقول له الله يعلمه كيف الله ما قاله علم الانسان قال المسلم الياباني انسان ولا ما انسان الالمان راي فوشلو انسان علم الانسان ما لم يعلم فشفر الخندق كان طوله كم ايضا اختلف فيه لكن ما في كلام محدد بالتقدير يقدر المعاصرون بالتقدير قالوا انا كانت خمسة آلاف ذراع وقيل اكثر العرض تسعة أذرع أن هذا العمل خندق طول خمسة ألف ذراع وعرض تسعة أذرع وعمق لجوة تحت من سبعة إلى عشرة أذرع الذراع أقل المتل شوية عمق تحت تسعة متل وعرض ثمانية متل رايش ولذلك لما نزلت قريش وجاءت قريش يا ايها الذين آمنوا أذكر نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها هؤلاء الاحزاب نزلوا وتفاجؤوا كان النبي عليه الصلاة والسلام ظهره إلى سلع والمدينة إلى سلع المدينة ثم سلع جبل سلع والجهة المكشوفة عمل فيها شنو؟ الخندق ثم الصحابة دين لما نجيح في الخندق جيع ولذلك قلت كان طعامهم في أغلب الأيام اهاله سنخة شعير بيدهن كويس اهاله معناه دهن سنخة معناه ريحة عفنة وفي مرة يأكلون التمر فقط وفي مرة يحفرون الخندق في الخمستاشر يوم ثلاثة أيام لم يذوقوا طعاما بالرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة يوم لا فطور لا غدا لا عشا ربنا ممكن يصر نبيه ينزل صاقع على قرش دين تهلك منا مرة واحدة لكن الله يريد أن يبتلينا ليتحمل الرجال المسؤولية تجاه الدين ولتنهض الأمة ولتطلع الأجيال بدورها في بناء ونهضة الأمة وحتى لا يركن الناس إلى الروح فقط ولكنهم دافعوا وفعلوا هذه التقنية بدافع بدافع روحي عالي هذه التقنية العجيبة ثم تفاجأت قريش وقلنا بأن الخندق وقفنا عند هذه النقطة في الدرس الماضي قلنا بأن قريش الآن على اعتاب شنو على اعتاب الخندق احتارت قريش ماذا تفعل؟ اشتد الحصار بالمناسبه اطول غزوه في تاريخ الاسلام غزوه الخندق الرسول كان بيخرج يحاصر بربما شهر لكن هو في نفسه ثوصيره 24 يوما غزوه الخندق مما قريش جاد لحد ما فاتوا كم يوم 24 لذلك علق اهل السير قالوا الخسائر في الخندق ما كانت خسائر أرواح ولكنها كانت خسائر أعصاب والدليل على الأعصاب قوله تعالى وإذ بلغت القلوب الحناجر والقلوب التي بلغت الحناجر هي قلوب الشجعان قلوب علي وطلحة والزبير وأبو طلحة وسعد بن معاذ وسائر الصحابة رضوان الله عليهم وصفهم القرآن إذ بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا أخواننا ما تتخيل ناس جعانين ثلاثة يوم ما أكلوا طبعا في أيام حفر الخندق جابر أخذهم والبرمة على فيها لحم فدع الجيش وأكلوا جميعا وبقوا وفي مرة من المرات جاءت إحدى النساء ببعض التمر لأبيها وأخيها وهي تتوارى بدس يعني داس التمر لأنه والناس بيحفروا فبدس جابت رضي الله قال ضع التمر على هذا الثوب ثم دع الناس جميعا فما زال الناس يأكلون حتى ظنوا أن التمر كاد أن يسقط من جانبي الثوب. وتفتيت النبي صلى الله عليه وسلم الصخرة التي اعترضت طريق الناس في الحفر ضربها بمعوله ثلاث ضربات وقد شاركهم وكان التراب يعلو جلد النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ارتجزوا بشعر فكان يساعدهم فإذا قالوا نحن الذين بايعوا محمدا يقول محمدا يجرها على الجهاد ما بقينا أبدا يقول أبدا يشيل معاون عشان عشان يخفف علون وربما ابتدأ هو بيت الشعر فأتمه وربما بدأ البيت فأتمه عليه الصلاة والسلام حتى أنجزوا وهذه معجزة بالناسبة حفر الخندق في خمستاشر يوم يحفر خمسة ألف ذراع في كم؟ عرضه تسعة ذراع وعمق عشر ذراع كويس؟ أشيد دايل له ناس كفتال خلاص الجيش كله كان ثلاثة آلاف وفيهم المنافقون حتى نسلم سلم لما كان يبشرهم كان معتب بن قشير يقول ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا يقول يحدثنا عن كنوز كسرى وقيصر واليمن وأحدنا لا يامن نفسه أن يقضي حاجته الآن إبريق ما قادر يشير يمره كده يقول لي قال كده شوف التشكيك لحد نفهم المشككين المنافقين دلتا قالوا شنو واوس بن قيضي يستاذن يقول إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارة الخندق فعلا كان فيها هزة وزلزل عجيبة هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا طيب في هذه الأثناء كلما أرادت قريش أن تقتحم الخندق لرشقهم المسلمون بنبلهم يجفوا بعيد ما قدروا يعملوا واقفين بعيد خمسة من المشركين عندهم فراسة شديدة رأوا أن هذا أمر ضعيف فجاءوا ومروا على غطفان وقالوا تروننا فرأوا منطقه ضعيفه من الخندق وأرادوا أن يقتحموا فيها على رأسهم عمر ابن عبدود العامري وضرار ابن الخطاب ابن مرداس وليس أخلي عمر بن الخطاب درار بن الخطاب آخر كويس وUBYر ابن أبي وهب ونوفل ابن عبد الله ابن المغيرة المخزومي وعكرين ابن أبي جهل ذكركم آ خمسة أرادوا أن يختموا الخندق فتعرض لهم المسلمون من الجهة الضعيفة فما كان لهم من بد أن يجاوزوا لأن المحل ضيق والخيل ما لوحدها فص دخلوا خيله في طريق. فنزل عمري بن عبدود وبارز عليا وكان يرى نفسه فارسا فقال من أنت قال أنا علي بن أبي طالب قال ابن عبد مناف قال نعم قال أرسل إلي أعمام أنت صغير قال أنت شافع ساكي تمشي وهو عمري بن عبدود ده فارس ما خطير جدا قال فاستفزه عنه قال ولكني احب ان أقتلك قال فاستل سيفه كانه شعله السيف ذاته تقول نار وضرب عليا بالسيف في راسه فتلقاها علي بالدرقه فشج السيف الدرقه واصاب عليا في رأسه ضربوا بالسيف تلقاها بالدرقه السيف شق الدرقة وضربوا في راسه ولكن الدرك أمسكت السيف فضربه علي في طرقوته حتى شج السيف إلى أسفل بطنه شقه شقه ياخد دين انت قيل نفسك انت قيل مباراة المريخ مع نيجيريا ولا شنو انت قيله ده دين ده ده دين ده انت قيله شنو كويس في زول عنده معي مواعيدة العيشة فتوى مهمة جدا قال لي البيض دارت فرتك وموضوع طلاق قلت له خسعنا ندرس في العمارات بين المغرب والعيشة لكن بعد عيشة قال لها خليه للمريخ المريخ لاعب ما في طريق قلت له قال في نيجيريا قلت له مالك مال نيجيريا الله حلاك يا, يا اخي بعد لا اساله زادوا عشان ما تضيع عصابه اقول له من المبركه قال والله مولانا نحن مرضاني كوره بس أدعو لنا ربنا يعافينا داخل اخر كلام معي قال لك فضربه عليهم في طرقوته حتى وصل السيف الى المرقه المرقه اسفل البطن يا اخي قال ده رضي الله عنه وكان ما فارس زولف التجاره ضرب قدرده بعد يضرب اول حاجه اتسقط الضربه دي صرفت الضربه وضرب ضربه في التر السيف ده دخل لحد نوصل صلبطوا مرق السيف نوصل بطنه وكانت المنطقه التي فيها منطقه سبيخه يعني فيها رمله او منطقه ما ثابته فظهر العجاج الضرب ده حاصل ظهر العجاج فخشى الناس ولكن سمعوا عليا يكبر وهو تحت العجاج فعلموا ان عليا قتله اما نوفل فقد خرج له الزبير بن العوام وضربه بالسيف حتى انه لما اراد ان يخرج السيف فله فلا شقب السيف لما ندير السيف ما قدر يروق السيف ده الزبير بن العوام انتهى منه مره واحده البقيه جره. حتى ان عكرمه ابن ابي جهل ترك رمحه وفره الحرب زات رماحه وقام جاري يا خالدين ده الرجال والله اكلمك الديد بنصروا ناس سالطين وناس رجال ده فرسان يا اخي ده زبين امه طفية كانت في حصن بني حارثة في الحصن وقد رأت رجلا من يهود بني قريظة يثوم حول الحصن فخافت أن يدل ويعتبر عورة فيدل الناس فنزلت إليه بعمود وضربته في رأسه حتى مات لص فيها بنت عبد المطلب ردو عنها وقالت حتى كنت أن أخذ سلبه الحاجات اللي أبيت تطلع منه قال ثول له أنه رجل لا أخذت سلبه شينه مردف تسلال راجل وطلع الحاجات في جسمه خلته مشت جز زبير ودي أمه رعشنه ده الناس ما فيهم فراغة أصلاً و النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأثناء حاول المشركون أن يقتحموا مرة جوء تلموا قالوا اليوم نقتحم فناظلوهم بالنبل نظلا حتى فاتتهم صلاة العصر ودخل المغرب ولأول مرة حتى نفس حز ذلك في نفسه وقال ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر والحديث في الصحيحين وكان هذا لحكمة تشريعية عجيبة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتت الصلاة صلى المغرب ثم صلى بعد ذلك العصر صلى الله عليه وسلم صلاة العصر قلوا ضحوا بالنبي تخيل في هذا الجو والبرد شديد والصحابة ما ليست لهم مؤونة يهود بني قريضة كانوا قد عهدوا النبي عليه الصلاة والسلام أن ينصروه فلم يطلب منهم نصرا فإذا بحيي بن اخطب يأتي يهود بني قريضة ويغريهم وقد قصصت عليكم الحوار الذي دار بين حيي وبين كعب بن أسد القرظي سيدة بني قريضة أبأ يفتح له وقال إنك رجل مشؤوم أصر وألح فتح له فقال له ابشر لقد جئتك بخير الدهر وبحر طام قال بل جئتني بشر الدهر وبالجلهام الجلهام السحابة الماشاة المطر قال لي السحابة ما فيها مطرة قال لي هذه قريش جاءت في عشرة آلاف وأغراء حتى نقضوا العهد بل قيل أنهم أوصلوا مؤن غذائية إلى جيش قريش ولما عليه وسلم بأنهم نقضوا العهد وغدروا به أرسل إليهم السعدين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وخواتي بن جبير وعبد الله بن رواحة وفي مرة أرسل الزبير بن العوام فوصلوا إليهم وقال حتى لا يفت في عضو الجيش ويضعف من روحه المعنوية قال لهم الحنوا لي لحنا فقالوا عضل وغر أول ما قالوا عضل وغار عارف الرسول عمل شنو تغطى بثوبه واغتم غما شديدا اغتم النبي صلى الله عليه وتغطى بثوبه ثم قام وقال ابشروا بنصر الله وده كلام النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم ابشروا بشنو بنصر الله ثم عارف عم شنو ارسل ثلاثمائة من الفرسان بقياده زيد بن حارثه و فارس بقيادة سلم بن أسلم يجوبون المدينة في شكل دوري بالليل ويكبرون لتسمع بهم يهود بني قريضة فلا يخلفوهم في ذراريهم ونسائهم رسول الله قاتل في لحظة واحدة في كل الجبهات وهذه هي القيادة القيادة الرشيدة هي التي تحسن إدارة الأزمات شفت كيف تراشق الطرفان النبل حبان ابن قيس المعروف بابن العرقة وعرقة بالمناسبة عرق هذه حبان ابن العرقة هو خال خديجة بنت خويلد خال اخو أمّه لأن العرقة هي أم فاطمة خلابة بنت سعيد خديجة أم هالة وأمهال منه قلابة قلابة اللي جابت منه جابت حبان حبان ابن قيس اللي مشهور بحبان ابنه ابن عرقة فضرب سعدا وقال خذها مني وأنا ابن العرقة فقال له عرق الله وجهك في النار وضرب السعد في أقحله والأقحل شريان في الذراع اذا فجر لا يقف دمه ابدا وقل ان يضرب احد في اكحله او في اكحله ثم يعيش اول ما ضرب احس إنه ميت الصحابة ناس افذاذ فقال سعد بن معاذ اللهم انت تعلم انه ليس من قوم احب الي ان اجالدهم من هذا الحي من قريش اللهم إن كنت أبقيت بيننا وبينهم حربا فأبقني لقتالهم وإن كنت خذ وضعنا الحرب بيننا وبينهم اللهم فاقبضني إليك واجعلها لي شهادة واللهم لا تمتني حتى تقرع عيني ببني قريظة دعاء منه؟ دعا سعد رضي الله عنه سعد بن معاذ وضرب في أكثله 24 يوم حصار ولذلك قال القرآن جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم أسفل منكم يهود بني قريض بالمناسبة ومن فوقكم الأحزاب بتحزيبهم أراد النبي صلى في هذه الأثناء أن يخفف الوطأة على المدينة فأرسل إلى قبائل غطفان ألف على أن يعطيهم ثلث ثمار المدينة ويرجعوا وكتب الوثيقة وبقي على التوقيع ولكنه كشأنه وهو القائد الفذ صلى الله عليه وسلم ارسل الى اهل المدينه يستشيرهم وان كان يجوز له كحاكم ان يتصرف كما يريد لكنه يعرف الشوره ويعرف مقدار الرجال ويعرف التعامل معهم ناداهم واستشارهم فقال له سعد بن معاذ يا رسول الله هو شيء اقر الله به عينه ام راي رايته قال رأي رأيته لما رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم تكالبوا عليكم يريد أن يخفف هذا من الرحمة, الرحمة النبوية والرأف بالناس قال يا رسول الله إنا كنا على شرك نعبد الاوثان ما كان أحد يطمع في ثمر المدينة إلا بيعا أو هبة يا الدين احنا يا يبعليو لكن زوري يقرع مننا حقنا هذا ما كان بيحصل بعد امن الله علينا بالاسلام وهدانا نعطي الدنيئة في ديننا والله لا نعطيهم الا السيف. تحضر راجل راجل قاطع وأخذ اخي. واخذ الصحيفه ومحاها. سال ما في ما في عهد ولا ميثاق مع غطفان ولا غيره السيف بينه وبن. بيقول انا محاصرين. وجل مخرج. هذا المخرج في هذا الثبات العجيب موقف ايماني حقيقه هو موقف ايماني فذ يستحق الوقفة ثم قتل في هذه الغزوة من المسلمين ستة سعد بن معاذ قتل رضي الله عنه وقتل أنس بن عتيك وهو من أوسي من قبيلة بنسب سعد بن معاذ اشهلي من بني عبد الأشهل وقتل كعب بن زيد النجار الذي نجا يوم بئر معونه سبعين من القراء معلوم قتلوا جميعا ما نجا الا من الا كعب ارتثى في شنو في القتل قتل يوم الخندق وقتل عبد الله بن سهل ايضا هو اشهري رضي الله تعالى عنه وسعلب بن غنم او ابن غنمه والطفيل او الطفيل بن النعمان هذول كم اه سته منه من المسلمين وقتل من قريش ثلاثه 24 يوم حصار قتل عمرو بن عبدود كما اسلفنا وقتل نوفل ابن عبد الله بن المغيره وبالمناسبه نوفل هذا جاء حديث في الترمذي غير أن الألباني ضعفه، لكن أهل السير يريدون قصته. لما قتل صارت جثته في الخندق، فجره الصحابة. فجاءت قريش ودفعت فيه اثنا عشر ألف. اتناشر ألف في شنو؟ هو الاسير حي في بدر فكم كم؟ بأربعة ألف. دفعت فيكم؟ اه؟ اتناشر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه خبيث الجثة. وديته خبيثة اعطوهم جثته ولا تأخذوا عليه شيئا وأخذ من هذا أن الجثث لا تباع مدبع كويس والله فينا تتاجر في الأحياء خلي في الأموات والله تحيي بيعك كويس؟ قتل نوفل هذا وقتل رجل آخر أيضا من قريش ولكنه مات في مكة طيب بعد ذلك جاء الفرج أسلم نعيم ابن مسعود ابن عامر الأشجعي الغطفاني أسلم في أثناء الأربع عشر يوم وجاء رب سرا قال يا رسول الله إني أسلمت وأنا رجل واحد دلني قال له خذل إن استطعت عنا فإن الحرب خدعة والعباره الأخيرة في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام فإن الحرب شنو خدعة وفعلا نعيم بن مسعود رضي الله عنه لعب دورا عظيما جاء نعيم إلى بني قريضة وقال لهم أنتم أهل البلد وإن قريش إذا اعياها الحصار ستهرب وربما أسلموكم إلى محمد والآن هم يفاوضونه فخوفهم وقال أنا جليسكم كان بيجيس معه الرسمي لحد لاحظوا ما عرفينه شنو أسلم وذهب إلى قريش واطفان وقال لهم إن قريضة ندموا على ما فعلوا وسيثبتون لمحمد ندمهم وسيطالبونكم برهن ويسلمونهم أسرى لمحمد ليقتلهم ليثبتوا توبتهم وذهب إلى بني قريضة قال إذا جاءتكم قريش للقتال فقولوا معطوننا رهائن لتبقى الرهائن معكم وطالما أن الرهائن عندكم فإن قريش لن تستطيع أن ترجع إلى مكة حتى ينفرد بكم محمد والله العظيم أزود نجد السرعة تماما أرسلت قريش قالوا هلك الخف والقراء قاتلوا معنا متى تقاتل لبني قريضة قالوا إن اليوم سبت ونحن لا نقاتل في السبت وقد علمتم الذين اعتدوا في السبت ممن سلف ما الذي حاق بهم وإنا وإن قاتلنا فإنا نطلب منكم رهائن تكون عندنا رهائن تكون عندنا حتى لا تتركونا لمحمد فقالت قريش صدق نعيم فكلام نعيم ذاته لا نعطيكم قالت بني قريص صدق نعيم إنهم يريدون خذلاننا وحصل بعد ذلك بينهم التفرق، وخفت وتأتثنو وتأت الحصار يا سلام غزوة الخندق كانت غزوة والله يك أنه نزل فيها من القرآن سبع عشرة آية نزلت في غزوة الخندق ثم قلنا لما بدأت بوادر الخلاف تقع بين المشركين جاءت ريح هوجاء في ليلة مظلمة باردة فاقتلعت الخيام وكفأت القدور الحديث في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس إخواننا 24 مالون محاصرين و15 يوم بيحفر فشلوا في الخندق انتهوا الناس جاء زول واحد ارتاح ما قال من يأتيني بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنة قال حذيفة بن اليمان فلم يقم أحد الصحابة الوصلة شنو؟ هذه ما بشر في النهاية قال من يأتيني بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنة للمرة الثانية فلم يقم أحد الحديث في صحيح مسلم من رواية حذيفة قال من يأتيني بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنة فلم يقم أحد قال أي حذيفة بن اليمان؟ قال حذيفه ما كنت أريد ان أقوم ولكن لما سماني لم أجد بعد ذلك بالاختيار قبيل بشنو باختيارك حسها بقى شنو يختار زول جام فقال له اذهب واتني بخبر القوم ولا تحدثن حدثا حتى تأتيني قال فلما خرجت من النبي صلى الله عليه وسلم أمشي في الظلام كأني أمشي في الحمام ماشي في الموت قال قال ما ماشي في الواطن ماشي في الموت يا إخواني تخيلوا كيف عشر ألف نفر إنتا مهينين يا إخي هتاء كام ده وبمقدار الجيوش القديمة قال حذيفة وأنا أحمل كنانتي وقوسي قال فلما أتيت وجلست بينهم وكان أبو سفيان نبيها قال فليأخذ كل مريء توقع تسلل مع الظلمة بقت والنور انطفأ قال عنده حاجة مولى على النار انطفت حاجة مولى ما في يا حوجاء قال تعالى فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها قال حذيفة فقبض الذي عن يمينه قلت من أنت يخذ الناس للناس ما مضبلا لحد ما يسأله كان سالهم كيف ما يعرف ذاته وشلو. مسكه سأل في رواية أنه أخذ الذي عن يمينه وسأله والذي عن شماله وسأله عشان زول يسألهم ناس نجاب قال ووضعت سهمي في كبد قوسي وأنا أنظر إلى أبي سفيان يركب ناقته ولو شئت أصبته ولكني ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرثن حدثا حتى ترجع إلي قال فأرجعت السهم قال ركب أبو سفيان البعير ولم يحل عقال البعير إلا وهو عليه والبعير قائم قوم ال... شوفوا الناس دين شوفوا الناس نجيب جيبا اللي هنا البعير ده قام ما انتظر فيك ويركبه وليك فو ومربوط فكاه ووراك وقال الرحيل الرحيل يا معشر قريش هلك القراء والخف وإن بني قريظه قد خلفتنا ولا مقام لكم إني مرتحل فارتحلوا وارتحل الأحزاب قال تعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا بقوة يا أخي دي عزة فبالتالي فروا ورجع عليه سلم ليلة الأربعاء لخمس بقين من ذي القاعدة شوال كله مشى في الحصار باقي خمس يوم ويخش تهريذ ذي القاعدة دخل نبي سلم بيته وسعد رضي الله عنه أمام المسجد في خيمة يمرض لأنه أصيب في اكحله كويس واغتسل فجاءه جبريل يلبس عمامة غير معتجر المعتجر اللي هو بلف العمى لحد يشنو تحت اللحية لا فيها لف ويركب على بغلة بيضاء عليها رحالة في سرج، عليها ديباج والعمه من استبرق وقال يا محمد أوضعت أو السلاح؟ قال نعم قال إن الملائكة لم تضع السلاح بعد قال أين؟ قال منها هنا أشار إلى بني قريضة فخرج النبي من لحظته من الخندق إلى بني قريضة وقال لأصحابه يستحثهم على السير لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريضة وهذا سبب غروف الحديث لأن الناس دليستاهلوا جبريل مش على طوالي ومر جبريل عليه السلام ببيوت أو بزقاق لبني غنم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال هل مر بكم من هنا رجل قالوا مر علينا دحيه ابن خليفه الكلب قال هذا جبريل قال اني أمامك وزلزل حصونهم فارسل النبي مقدمته علي بن ابي طالب واجعل على المدينة عبد الله بن مقتوم وخرج المسلم بجيشه اول ما وصل علي وحاصرهم جعلوا يقذعون في سب النبي صلى الله عليه وسلم واذاه ونسائه فلما جاء النبي قال علي رسول الله لا تأتي إلى حصونهم فإنهم اخباث قال أتخشى أن يسمعونني أما وإنهم لو رأوني ما تكلموا بكلمة لنبوة جاء النبي سلم فلما رأوه خارسة السنتهم قال لهم يا إخوان القرد هل ترون أن الله اخزاكم قالوا يا أبا القاسم ما كنت جهولا وما عهدناك جهولا فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم خمسة وعشرين يوما أربع وعشرين يوم محاصر يا أخ ما قال أدونا يومين يا أخوانا نشوف شفعنا أدونا خميس جمعة نشوف الشفع وناكلنا كلنا حاجه حاجة كده طوالي يا اخواننا جبريل بغبار الخندق ذهب إلى بني قريضة النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت اغتسل وخرج إلى بني قريضة ولكن قال لهم لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريضه فذهب ثلاثة آلاف بقياده المصطفى عليه الصلاه والسلام ومقدمته علي رضي الله عنه وحاصرهم وبدات المفاوضات نزل شاس بن قيس اليهودي فقال يا, يا محمد افعل بنا كما فعلت ببني النضير خذ السلاح وثق لنا الاموال والذراري والارض خذها لك نخرج بانفسنا قال الا ان تنزلوا على حكمي قالوا خذ اموالنا اي من نخذله نخرج بانفسنا وذرارينا قال الا ان تنزلوا على حكمي رفقوا رجع شاس واخبرهم بانهيار المفاوضه فارسلوا يقولون ارسل الينا حليفنا قبل الاسلام الاوس اللي منهم سعد بن معاذ وارسل اليهم أبا لبابة ابن عبد المنذر الأوسي وذهب إليهم وكان حليفا له فلما رأوه أجهش الأطفال بالبكاء والنساء فرق لهم قالوا له أننزل على حكم محمد قال نعم وأشار إلى حلقه بالذبح قال والله ما فارقته وحملتني رجلاي إلا وعلمت أني خنت الله ورسوله لم يرجع من بني قريضة إلى النبي سلم ذهب إلى المسجد وربط نفسه في سارية المسجد فسمع النبي سلم لما استرطى قال إخوانا أين أبو لباب أرسلنا ليأتينا بالخبر أين هو فقالوا فعل وفعل قال أما وإنه لو أتاني لاستغفرت لا له أما وإنه ربط في المسجد نفسه فاني لا أحله حتى يتوب الله عليه جاء الاوسيون قالوا يا رسول الله ان عبد الله بن ابي بن سلول الخزرج إخواننا من الخزرج كان بنو النضيح حلفاءهم وقد حكمتم فيهم قال لهم الرسول رضيت ان احكم احدا منكم فيهم اترضون بسعد قيل نعم فارسل الى سعد وهو في المسجد ان اتنا فجاء على حمار وهو مريض جاء به ليحكم سعد اول ما جاء حتى فيها قال الرسول قوموا الى سيدكم فأنزلوه. فأنزلوه هو كان تمنى إذا وضعت الحرب بين قريش وب... الرسول المحارب تاني كتار قبائل كتير لكن قريش تاني لأن أبو سفيان لما نقام ونفضل الأحزاب قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري الآن نغزوهم ولا يغزوننا ونسير إليه تاني من ذلك قريش ما قامت لقائمة مشلول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية تاني بعد ذلك فتحت مكة لا أبو سفيان ولا غير مبزو جاب جيش جشهجة انتهى الموضوع كان آخر حاجة الخندق وفعلا استجاب الله لسعد وحتى تقر عيني بني قريضة قال لهم ده سعد احكم فيهم يا سعد وانا ارضى بحكمك قال احكم بان تقتل رجالهم جميعا وكانوا سبعمائة وتسبى ذراريهم ونسائهم قال لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات بقلد حكم الله زاته الدائر والله أنا زور عنده نظيم ما في لما سمعوا بحكم سعد أبوا أن ينزلوا فصاح علي رضي الله عنه والزبير بن العوام صيحة يا كتيبة الإيمان وخرجوا إليهم فخافوا قال كعب ابن أسد سيد بني قريضة يا بني قريضة إني لا أعرف لكم إلا خلالا ثلاث أن تتبعوا محمدا وقد تبين لكم أن الرجل نبي تتبعوا قالوا لا نفارق التوراة قال أن نقتل ذرارينا ونساءنا بأيدينا ونخرج إليه بسيوف سلطة ذو غير سيف ما عنده فإن قتلونا قتلنا فذاك وإن نجونا فالنساء تعوض والذراري تعوض بكوا قالوا فيما نقتل هؤلاء المساكين ناس منتهين نزبني قريظه فقال اليوم سبت ليله سبت محمد امن ننزل نباغتهم قالوا والله لا نخون سبتنا فقال لهم مقوله صارت مثلا انه لم يكن منكم رجل مذ ولدته امه يوما من الدهر حازمه قال لهم مم خلقكم انتم الاخلقين وزل فيكم فيه فائده ما في لكن الزل دا ما عرف انو محمد نبي قوم أبو, ابو يفارق ابا يفارق معو لكن في, في ناس نجوا ثعلب بن سعية وأسد بن سعية وأسيد بن عبيد الأهدليون بني أهدل أو بني هدل ومعهم عمري بن سعد القرضي هؤلاء ما شاركوا في الخيانة ونجوا بأنفسهم الثلاثه ذيك أسلموا هل هو قلنا منه أسد بن سعية وثعلب بن سعية وأسيد بن عبيد شنو. وعمري بن سعد القرضي خرج سلم مشى من بعد ورسوله محاصر بني قريضة مرد زو سألوا ما حتى جمر في حراسة لمحمد بن مسلمة قال اللهم اجعلني اقيل عثرات الكرام فجعله يفوت بات في المسجد النبوي ثم خرج الى وكه إلى يومنا هذا لا يعلم المكان عمري بن سعدة القرضي قال له كده لما نزلوهم ربطوهم أول حاجة سبعمية كده بعد الآية بتاعت ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم من حصونهم أنزلهم من الحصون تقتلون فريقا وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها فبالتالي أتوا بهم وجمعوا في داري امرأة نسيبة بنت الحارث النجارية جمعوا في الدار وخدت لهم الأخاذين وضربت أعناقهم أول من جئ به ضربت أعناقهم كعب بن أسد ماشي سألوا قالوا أين يذهبون بنا قال لهم افي كل موطن لا تعقلوا يا ناس تحتفهم ومتين قل لهم ألا ترون أن الذي يأخذ منكم لا يعود إنه القتل يعني هيفسحكم حي... بقتلوه وقال كويس جيء بحيي ابن أخطر بناسبة حيي ربنا وقعه دخلوا في الحصون بتاعت بني قريضة وحوصر معهم جيء به وعليه حلة فقاحية موردة شرط حتى حتى قال ليك أشان زول يستفيد منا ما فيه يخل الناس ده الناس مجرمين لمن وقف ويداه مجموعه إلى عنقي نظر إلى النبي قال ما لمت نفسي يوما من الدهر على عداوتك ولكن من يخذ لله يخذل لكن البيخذن الله بيخذل، وإنها الملحمة التي كتبها الله على بني إسرائيل فقدم فضربت عنقه وجيء بهم هكذا حتى جاء الدور على رجل من بني قريضة يسمى الزبير ابن باطة وقد مر علينا الزبير بن باطة أن عمر بن سعد القرضي جمعهم صحة لما صحة جمع كعب بن أسد القرضي والزبير ابن باطة وحكى لهم ما راى في دياري بني النظير واخبرهم انه نبي والزمهم ولكنهم ابو اي يفارق التورات حسدا من عند انفسهم فجاء بالزبير الزبير ده عجيب خلاص ثابت بن قيس بن شماس الانصاري كان الزبير في يوم ابواس ضده الزبير كان مع الأوس وثابت بن قيس بن شماس شنو خزرجي قبضوا ودارقتلو فجز ناصيته وأطلقوا معناها أنا فديتك، فجاء ثابت رجل عجوز كبير قال يا رسول الله ان للزبير علي يد استوحب لي له، وفعلا استوهبت أم المنذر سلمة بنت قيس النجارية رفاعة ابن سموء القرذي قالت يا رسول الله رفاعة قال أنه سيأكل الجمل يعني حخل الخنزير وسيشهد ويصلي، فاعتقه وأسلم أسلم. فالزبير جاء قال استوهب لي. قال النبي سلم هو لك بيديك بل يدل تشيله تفكه شاله قال يا زبير قد استوهبتك من رسول الله واتلهبه لي فوهبك لي وأنت الآن حر قال وماذا يفعل شيخ مثلي بغير عياله فجاء إلى النبي قال رسول الله استوهبني عياله قال وهابتهم لك قال وبغير مال جاء قال رسول الله استوهبني ماله لمن ادى كله قال يا ثابت ماذا فعل جميل الحي الذي وجهه كأنه مراه صينية تتراء عذار الحي في وجهه كعب بن أسد ماذا فعل؟ قال قتل قال وماذا فعل؟ سيد الحضر والبادي حي بن أخطب قال قد قتل قال وماذا فعل؟ مقدمتنا إذا شددنا وحامينا إذا فررنا عزال بن السموال قال قتل قال والله ما في الحياة خير بعدهم سألتك بالله يا ثابت إن أردت أن تكرمني وأن ترد جميلي أن تقدمني لتضرب عنقي جدت ترجع لي حقي بس فوالله ما بعد هؤلاء من خير ماذا فعل المجلسان بن عمر بن قريضة وبني كعب بن قريظه قال قتلوا قال فامي فما في الحياة خير قال فوالله ماذا أفعل بعد الأحبة اجعلني ألحق بهم فقدموا ضربت عنقه قال أو بكر يلقى الأحبة في جهنم إن شاء الله دو بكر الصديق قال كده أنت جاي ماشي لي حاجة كويسة فأنا خيري في الكوكزة كويس وقرضية قتلت خلادي بن سويد ألقت عليه الرحى فقتل النساء ما قتلوهن لكن سبوهن وقسب النبي صلى الله عليه وسلم ريحانة بنت عبر ابن استخلص النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه كجارية وعرض عليها الإسلام فابت قال إذا أسلمت تزوجتك قالت لا تتزوجني إني أريد أن اكون هكذا خير لي وخير لك أخفف عليك وتخفف علي فأبى يقربها لمن أبت تسلم أبى يقرب فإذا بالنبي يسمع رجل يأتيه جاري فإذا هو ثعلب بن سعية أو أسد بن سعية يقول يا رسول الله ابشر بإسلام ريحانا فأسلمت وكانت من ملك من النبي صلى الله عليه وسلم يطأها حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم عنها وكانت من بني قريضة النساء أسروا وكذا دي المرأة الوحيدة التي قتلت قتل بسلم كل من أنبت حتى في زول يجي فتشوا إذا لقوا أنبت سعر خشن يقتل الماء أنبت ده بخلوا منهم رفاع قيل أنه لم ينبد ربنا نجاو وأسلم ما قتلت إلا هذه المرأة قالت عائشة والله إني لأعجب من روحها تضحك معنا وتمزح كان شيئا لم يحصل وهي تعلم أنها ستقتل فإذا بالنبي ينادي عليها وكانت تسمى نباتة القرضية قيل يا نباتة فجاءت تمشي حتى ضربت عنقها وقد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول بقسوة ولكن أقول بصرامة مع بني القريضة لأن الغدر الذي اتوا به في الخندق كان عظيما وكادت الأمة أن تنتهي بفعل هذا الفعل الشنيع الذي قام به يهود بن قريضة واستوهب ثابت بن قيس بن شماس عبد الرحمن بن الزبير بن باطة وأسلم وله صحبة صحابي وبتلقى كثير في, في الأحاديث يقول لك عن عبد الرحمن بن منو ما الزبير لا مشكلة يقول لك بالنسبة يقول عبد الرحمن بن بن ابن الزبير ده بيقولوا ده فلنه بيقولوا ده ولد عبد الرحمن ابن الزبير ابن العوام لا ده عبد الرحمن ابن الزبير ابن باطه القرضي عبد الرحمن ابن الزبير القرضي له صحبة صار صحابيا جليلا عنده مرويات في كتب السنن رضي الله تعالى عنه فبالتالي انتهت غزوة بني قريضة وكان ذلك في آخر السنة الخامسة من الهجرة النبوية درسنا القادم بإذن الله وحوله وقوته مع احداث. السنة السادسة من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم والله